بالنين امين ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقار يوده اليك ومنهم من ان تمنه بدينار لا يودي اليك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 أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ إِلَّا مَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَمَن يَكْفُرْ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 وَإِذْ أَخَذَ اللهَّ متَقَ نَّ بِّينَ لَمَا آتَيتُكُم مِنْ كِتَابِون وَحكمَةٍ سُمَّ قمْ رَسُول مُصَدِّقُلِّمَا مَعَكُمْ لَ تُؤْمِنَُّ بِ وَلَتَصُررَُّ وَلَ أَأَقَُرْرتُم وَأَخَذْتُم عَ ذَِكُمْ إصْرِي قَاالوا أَقُرَرْرنَ قَالَ فَشْحَدُوا وَأَنَ مَعَكُم مِنَ الشَّهِدل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 آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُزِلَ عَلَننا وَمَا أُزِلَ عَ إِذَ الرَّحيمَ وَإِسماعلَ وَإِسآاقَ وَيَعقُوبَ وَ الأسبَطِ وَمَا أُوتَ موسَاد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 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 كل الطعام كان حلا لبني مَا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أَن قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ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 وَكُتُم على شَفَاحُ فْرَة مِنَ النَّارفَأَوْ خَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَ عََّكُمْ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تديض وجوه وتسود وجوه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 مِنَ اللهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ فَأَهْلَكَتْهُ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بقومه من دونكم لا يملكون لكم خبا له والذماء عنتم والذماء عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا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 إذْ غدَتَ لِنْ أَهْلِكَة بَوّئ الْ المُؤمِلينَ مَ قاعِدَ لِقِتَال وَلَّهُ سَمعٌ عَلِيم إذهَم مَ الطَّاءِفَتَالِنٍكُم أَنْ تَفْشَلَ وَلَّامُ وَلهُمَا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 أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى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 يَقْطَعُ أَقْرَتَهُمْ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنُوءُ قَلْبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 سَارِعُ إلَ مَغْفَِةٍ مِن رَبِّكُم وَجََّة عَربُهَا السَّموَاتُ وَالْأَرربُ أُعِدت لِمُتَّقِييلَّذينَ يُ فِقُونَ فِي السََّّاءِ وَبَّّرَّّاءِ وَالْكَغِ مينَ الْ الغويظَ وَالعَافينَ عن الناس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 هذا بَيَانُ النَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُمۡ قَرۡحٌ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٌ مِّثۡلُهُ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 وَلُومَحصَ اللَّ الذي نَ آممَنُوا وَيَمحَقكَافِدين أَمْ حَسِبتُمْ أَ تَدخُلُ الْ الجَنََّ وَلَنَّا يَعلَمِ اللهُ الذيذينَ جَهَذُ مِنْكُم وَلََّ يَعلَمِن اللهُ الذينَ جَهَدُ مِنكُم وَيَعلَمَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, فقد رأيتموه وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 النَّبِيُّ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّجَالُ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكرت ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى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 ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر